فَجَاءَتْهُمْ صَيْحَةُ الْحَاشِ وِعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 جَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أولياء أولياء ويستحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَشيرَةكُمْ وَأَموال نَ قَتَرَفْتمُهَا وَتجارََةٌ تَخْشَونَكَ سَادَهَا وَمسكٍ وَمساكِنُ تَرضونهَا أَحَبَ إلَكُم مِن اللهَّ وَررسُولِه وَجهادَ وَوجهادٍ فيِي سَبِيلِهِ فَتَرَدَّسُ فَتَرََّّسُ حتىَ يَأتِيَ اللهَّهُ بِأَممرِ والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وَْتُم مُذِبِرين ثمَُّ أَزَل اللهَّهُ سكتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤمِنين وَأَن زَنَجُنودَ لم تَرهَا وَذَّبَ الذيينَ كَفرَروا وََذذبَ الذيينَ كَفرَروا وَذَلِكَ جَزَاءُكَافِرين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 فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية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 لا يوفكون الله قاتلهم الله ان لا يوفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله من دون الله والمسيح ابن مريم و انا امروا الا ليحدوا اله ا واحدا لا اله إلا هو. وما لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره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 الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون